موقع المنشد هاني مقبل يقدم وثباتوا أنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البناتوا خطوات المجد منكم وثباتوا وشعار النصر عزم وثباتو أنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعمل بنات سنطر في صفحات مجدًا كي تغيض الكفرة تلك الصفحات نبيوهم أننا في الحرب يصدن ضاريات لم تعطها الحشرات سطروا في صافحات الدهر مجدًا كي تغيض الكفرة تلك الصفحات نبيوهم أننا في الحرب أسد ضاريات لم تعقها الحشرات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تبدأ بالكلام الناكرات مبدأ العز وعقباه لقومي ليس تبدأ بالكلام الناكرات لو شكونا ما شكونا من جراح لو أطالت بالشجون العبرة قطوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات وأنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات نحن موعدا لن تخلف الوعاد الثقات مر بالقوم خريف فتالى جذعنا صلبا وطارت ورقات نحن أدرى بالليالي والمعالي موعدا لن تخلف الوعاد الثقات مر بالقوم خريف فاتعالى جذعنا صلبا ورقات سوف تخضر روابينا وتحلو بعد عصر المر والقهر الحياة سوف تخضر روابينا وتحلو بعد عصر المر والقهر الحياة قد تواسينا ما ما صافعت رأسا تغشاه السبات خطوات المجد منكم وتبات وشعار النصر عزم وثبات وأنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات عبرنا لجة الحزن جهد واعتبرنا نواب الدهر عضات، إن للتاريخ عودا فارقبوه مجدنا ما صانعته الكلمات فدعبرنا لجة الحزن بجهد واعتبرنا نواب الدهر عضات، إن للتاريخ عودا فارقبوه مجدنا ما صانعته الكلمات طائرات الغرب والذرات تغدون كغماد إن رمتها الدعوات طائرات الغرب والذرات تغدون كغماد ربا حجار بكف طفل تدمي جبهة ما أسعفتها الراجمات ضوات المجد منكم وثبات وشعار النصر عزم وثبات وأنتم النور بديجور الليالي وبنات العز يا نعم البنات أمتي خمسات وآلات أخاف ألف ألف بعضهم بالخوف ماتوا أخبروا أهل الحضارات بأن سادت الدنيا بنا تبنى الحياة لو حقرتم ما لدينا من عتاد أرهبتكم في ذجل ليل الصلاة